اللهم ارحم الرافضين والضالين يا ارحم الراحمين الله الرحمن الرحيم نسالونك ان اهين التي تقولين ما وقتني نسع يسألونك عن ليلة كل جم والكل ما سي والحد. <تصفيق> وليس البرى بأن What do you Rends-moi <تصفيق> وَلَا الله at the لا تقاتلون عند المسجد الخاص إذا يقاتلكم فيه فإن قاتلكم فقتلوا. فإن تزهوا فإن الله هذا واللات و العزى صادقت كنا في نته لِلَّهِ الله الله الله ربك الله الله الله فإني ba mm -hmm. Oh, for Allah <laughs> فَإِنْ أَقْرَنَتُمْ فَمَنْ تَنْسَرَ مِنَ الله اكبر الله الله الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من الله شفي فبيده قَاتِلِينَ أَوْ نُصُبًا الله الى الحج فمن تيسر من الهدف فمن لم يجد فطيام ثلاثة ايام فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَيَامٌ ثَابِتٌ أَيَّامٍ فِي الْخَلْقِ. وُذُقُوهُ وَلَن نُّضيفَ إِلَيْهِ وَإِنَّ نُطْمَئِنَّ وَابْنُ الْخَبْجَ وَالْأَوْمَرَ تَدِيلَ فَإِنْ أُخْرَتُمْ فَمَا تَنْتَهَى سَرَى مِنَ ثم قرسكم فان يا بلوا الله فمن اذا مر والسيف في من تم تعدد العمر إلى الحد فمن استعان من الهدي فمن لم يجد فصيام صلاة بأيام في الخلق. Sampai jumpa di وَتَكُونُ هُوَ وَعَنَهُ أَنَّ اللَّهَ سَجِيدٌ لَا يَقُومُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ الخلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الخلج فلا رفت ولا فتق ولا جدال فيها وما تفعلوا من خير يغلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Terima kasih kerana أشهد أن لا إله إلا الله, الله فإذا, فإذا قضيت. نَسِيكُمْ فَبْكُرُوا اللهَ كَذَلِكَ يَرُكُم أَبًا أَسْمَعُوا أَنذَارَ فمن a p يا فصلا ما تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ لَّإِذَا سَمِعُوا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا يَسْمَعُ إِلَّا كَغَيِّ ظَبْيٍ وَمَنِ انْتَظَرَ فَتَرَبَّصَ